قالوا حبيبك يسمع الشعر قلتيه قلتيه يقراه بعيوني قبل تسمعونه لولا لولا حتى طاري الشعر ما بيه ما بيه ما ركتبه من شان حاضر عيونه هو روح شاعري ومنياته وماضي جذع الشجر واش كان لولا خصبنا لرسونه اكتب الغيره والقصايد تجي فيه تجي فيه كنا القصايد حالفه ما تخونه ذاك لا منهزع القنتهادي حتى هو مخطي تعذر طوله يمكن لو قلنا هي المسل جرح بيديك بيديك يستغرب ان اللي لمسها طعونها وهو غايم وزلت حراوي حراوي وانا من العامة تحرم زونه مزونه هو ما دراني في غياب امهاتي امهاتي عن حالي اللي يجون ابطوه غايب زلت حراوي حراوي وانا من العامة حرام زونه هو ما درني في غيابه ام حاتي حاتي ليت عن حالي اللي يجونه يجونه وقلبي اللي توهفلت عراوي عراوي كيف انسرق وضلوع صدري يحسونه يحسونه عجزت ارد احكي يوم منتظر شوقه وهذا تشجونه تشجونه عروقه لكن اللي عزيزي عزيزي انكثر العالم ترجد الحزن خافوا من الله لا تجيبون طري الا صرت انا موجود لا تذكرونه تذكرونه لو كل غالي جابها الله الغالي الغالي ما شفت لك مخلوق تبكي عيونك يا, أيونا يا أيونا